أ ض غ ا ث أ ح ل ا م بل افتريه بل وشاعر فلياتنا ب آ ي ة كما أ ر س ل ل و ل و ن ما آ م ن ت قبلهم من ق ر ي ة ن ه ل ك ن ا ه ا فهم ي ؤ م ن و ن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 ل ام يستكبرون عن عبادته ولا يسبحون الليل والنهار لا أم اتخذوا الهه من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول الا يوحى اليه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون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 ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا أ ن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيا أ ف ل يؤمنون ن و ج ع ل افلا ي ا أ ر ر ض و س ي ت م ي بهم و ج ع ل ن ا فيها فجاجا ي لعلهم ه تبلا ت د و ن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 فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إ ل ا هدوا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 ن ه ا ر من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعناها هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أ ل ن ا ن ا ت ي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما أن م و ل ا ي س م ع ا ل ص ه النابلسي إذا ما ذ ن ل ن ع ل و م الاسلاميه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 قالوا ف اانت ت و به على ع أ ي الناس قالوا لعلهم يشهدون ن أ فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا قال بل ف ع ل و ا كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون فرجعوا الى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على ر ؤ و ف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 ونجيناه ولوطن ل ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا و و أ ح ي ن ا إ ل ي ه م ف ع ل الخيرات ا و إ ق م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك وكانوا ا لنا ة ع ب د ي ن د ه والاعجاز ونجيناه ا من ي ل ت كانت ت ي م إ ن ه م كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إ ن ه من الصالحين ونوح ن ذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم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 ربه رب لا تذرني فردا لا و أ ن ت خير النابلسي و ا ي ف س ت ج ن ا ه ووهبنا ل ح ي و أ ص للعلوم ح ن ا ه إ ن ك ا ن و ا ي س ا ا ر ع و ن في ل خ ي ر ا ت م ي د ع و ن ن ا رغدا ه ب ا وكانوا لنا خاشعين والتي يدعون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 م ر و س ي ع ه النابلسي م للعلوم ك ح ر ا ع ل ى قرية ا ه ل ك ن ا أ ن ه م لا ي ر ج ع و ن حتى ه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 انكم وما تعبدون من دون الله <سؤال> حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها و ك ل م فيها خالدون وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ا ء و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي ث ه ا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم ت و ع د ه ن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما ب د أ ن ا أ و ل ق ل ق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين و ل ل ق د كتبنا ا في ز ب و ل من ب ع د ا ل ذ ك ر أ ن ا ع ب ا ا د ل ص ا ل ح إن ف ي هذا للعلوم ب ا ق ع ا ب د ي ن و م ا أ ر س ل ن ا ك إلا ر ح م ة ل ل ل ع ا م ي ن إنما قل يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقلى دنتكم على سواء وان ادري اقريبنا بعيد إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ل ويعلم م ادري لعله ف ت ن ة لكم ومتاع الى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون